أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل وأن يثبت على على صراطه المستقيم سعينا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن لا تلتبس علينا الأمور نسألك أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه وأن تؤلف بين قلوبنا وأن تجعلنا على الجادة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تولى أمرنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى برحمتك يا أرحم الراحمين لا قوة لنا إلا بك لا حول لنا إلا بك أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من أن نتكل على عقولنا أو أن نتكل على قوانا ونسألك أن نستلهم منك الرشد يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تحرمنا رشاد الطريق ولا سداد القصد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إذا ادلهمت الأمور وأصبحت الفتن بهذه الصورة وأصبح وجاء زمان يصبح الرجل مؤمنا لكنه يمسي كافرا او يصبح كافرا ويمسي مؤمنا فانا نسألك يا مصرف القلوب والابصار ان تصرف قلوبنا الى دينك ونسألك يا مثبت القلوب والابصار ان تثبت قلوبنا على طاعتك اللهم قن الفتن ما ظهر منها وما بطن واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ونسالك هذا لابائنا وامهاتنا ابائنا وامهاتنا ونسالك ذلك لازواجنا واخواننا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشدها يؤتمر فيه بالمعروف وينتهى فيه عن المنكر وتصح, على وتصح خطواتها على صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من أن ضل الطريق ونحن نحسب أننا نحسن صنعا اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اللهم أرنا مناسكنا وأرنا خطواتنا وأرنا شعائرنا ومكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا ولا تمكن منا اللهم مكّن لنا ديننا الذي لنا ولا تمكن منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا نتوكل إلا على رحمتك ولا نتكل إلا على رحمتك اللهم فلا تحرمنا رحمتك برحمتك وفضلك ومنك وإحسانك وإكرامك يا رب العالمين أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم إنا نعوذ بك من أن نبدل أو أن نغير ونسألك يا رب العالمين أن نكون على ما تحبه لنا وما يحبه لنا رسولك صلى الله عليه وسلم حتى تقبضنا وأنت راضٍ عنا اللهم ولا تجعل آخر كلامنا من الدنيا إلا شهادة أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أجرها على ألسنتنا ومكن لها من قلوبنا ولا تفتنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وانصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ارزقهم حسن العزاء في من فقدوا وأكرمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نزل على المرابطين في سبيلك سكينة اللهم نزل عليهم سكينة وأفرغ عليهم صدرا وثبت أقدامهم وارزقهم رضوانك الأكبر واغفر لهم ذنوبهم ولا تحرمنا من ذلك يا رب العالمين اللهم آمين أيها الأحبة الكرام البررة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد الله عز وجل الذي قسم لقاءنا وقسم أن نكون على موعد دائم تتلاقى فيه قلوبنا وعاطفة المؤمنين دائما أولى حتى من تبادل الأفكار بينهم عاطفة المؤمنين رأس مالهم النبي عليه الصلاة والسلام دلنا أن أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله اللهم أذق قلوبنا هذه العاطفة صادقة من غير ادعاء كاذب يا رب العالمين اللهم ارزقنا هذه العاطفة تملك علينا قلوبنا الحب بين العباد رأس مال لهم حتى إذا دخلوا الجنة فإن الله يرفع المحب إلى درجة من أحبه في الله ما دام صادقا ليكونوا إخوانا على سرر متقابلين فنسأل الله عز وجل أن يمكن لهذه العاطفة من قلوبنا وأحمد الله الذي قسم لقاءنا وأكرمنا بهذا التلاقي الكريم ونسأل الله أن يجعله على ما يحبه ربنا ويرضاه يا رب العالمين وأحب أيها الإخوة أولا أن أعتذر لكم فإنه في الأسبوع الماضي رأت إدارة القناة جزى الله القائمين عليها خيرا وأرشدهم يا رب العالمين أن يجعلوه أسبوعا كاملا برامج مفتوحة حتى تتسع لتدارس الهجرة لذلك كانت البرامج الدورية وقفت في الأسبوع الماضي فلم نتمكن من اللقاء وهذا عبر كل خريطة البرامج فحرمت من هذا اللقاء الكريم ولكن أحمد الله عز وجل أن الله جعله أسبوع تدارس لحدث ضخم عظيم بل هو ربما يعني دائما أقول هو الحدث الأضخم في تاريخ المسلمين وهو قيام دولة وسلطة سياسية لها جيش ولها حكم للإسلام بعد ستة قرون ستة قرون خلت الأرض فيها من دولة موحدة دولة تقوم على دين الله عز وجل بل وأكثر إنما على الأقل منذ رفع الله نبينا ورسولنا المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا إلى السماء فأحمد الله عز وجل على هذا الأمر الثاني أيها الأحبة أنني في هذا اللقاء ودعوني أطلعكم على هذا الأمر يحدث دائما عندي تنافس شديد جدا بين الموضوع الذي نتحدث فيه والذي أراه أهم موضوع على الإطلاق أهم موضوع لأننا ندل من يريد أن يسلك السبيل العملية فعلا إلى رضوان الله عز وجل وإلى تمكين الإسلام وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى ندله على على طريق الله على كيف يخرج من ظلماته إلى نور الله عز وجل ولذلك هذا الموضوع الذي نتناوله نتناوله ونحن أنا شخصيا أنظر إليه بانبهار وأنا أرى النبي الله رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله أراه بجهد جهيد ينقل البشر ينقل البشر بإذن ربه من ظلمات ضاربة عليهم إلى نورانية الله عز وجل لذلك أنظر متأذبا متعلما أتأمل وتشتركون أو أشارككم أو أشترك أنا معكم في هذه النظرة لذلك أرى أن تعطل السير في هذا الموضوع دائما يؤلمني ودائما يؤنب, يؤنب ضميري كما يقولون وأشعر يعني بالتأثم إذا أخرته في مرة من المرات لكن دائما ينافسه شيء فظيع جدا شيء فضيع جدا يجهدني نفسيا وهو التباس المفاهيم عند المسلمين عند عوام المسلمين فأجد أنهم أحيانا برغم حبهم للدين مش فاهمين كفاية يعني لا يدركون بما فيه الكفاية بعض الأمور فأشعر أنني لو انشغلت بطريقي وظللت أتحدث في الأمر العلمي وإن كان عمليا وأتحدث فيه بحثيث السير وانتظام السير وتركت هذه الالتباسات ربما مع الوقت يتراكم ركام فيه ما أفهام الناس وفي نفسياتهم يصعب علينا بعد ذلك أن نستخرجه منهم لذلك أرى في بعض الأحيان لا بأس أنه في كل عدد من اللقاءات في يعني بعد مثلا عدد من المحاضرات في موضوعنا أن أخصص لقاء لمثل هذه المفاهيم التي تلتبس خشية أن يكون التباسها سببا في فساد مفاهيم كما اقولك ركام لا نستطيع ازالتها بعد ذلك ولذلك اسمح لي اليوم ان اتحدث اولا في بعض المسائل التي احب ان اطرحها عبر ما هو قائم من ظروف واحداث ثم اتناول بعض الاسئلة التي يأتيني بها اخواني جزاهم الله خيرا في قسم الرسائل التي تصل والتي تأتيني ايضا عبر الرقم التليفوني الذي اعلنته عدة مرات وان شاء الله اعود دائما اعلانه وما الى ذلك لكن اريد اولا ان اقف امام نقاط محددة واضح النقطة الاولى اقولها باجاز فلقد تحدثت بها في برنامج الامس برنامج اخر على ذات القناة بالامس وهو مسألة الجدار الذي يبنى الان بين بمعدات أمريكية وبميزانية الجيش الأمريكي وبإشراف سلاح المهندسين الأمريكي كما نشر وأصبح الأمر متداولا فأقول إنه في الحقيقة يأثم أو لا يجوز لمسلم أن يترك الأمر على هذا الحال دون أن تكون له وقفة في مقاومة هذا لأننا لا نبني الجدار من أجل أن نضبط الحدود بينما هناك منافذ تغيث إخواننا ولقد سمعت اليوم محللا من المحللين ووالله يذكرني بالمحلل الذي يعني يأتون به بعد وقوع الطلقات الثلاثة ويقولون وهو كما يقال التيس المستعار رجل واحدة تطلق ثلاث مرات فيجيب لها واحد يجاوزها كده 24 ساعة حتى يكون محللا وهذا طبعا أولا لا هو محلل ولا هو زواج فيكون زنا بين هذا المحلل والمرأة ثم يكون ما بعده من عودة الحياة الأولى بين الزوجين اللي افترقوا برضو زنا لأن الزواج صار بغير يعني محلل أو, أو شخص الذي تزوج فسمعت محللا سياسيا بقى يقول في هذا الكلام إن هذا الأمر يشبه الجدار الذي بنته أمريكا بينها وبين المكسيك فقلت إن لله وإن إليه راجعون هذا الكلام هو بعينه هذا اعتراف بحجم الجريمة أمريكا بنت جدارا بينها وبين المكسيك المكسيكيون أمة أخرى تنتمي إلى شعوب أمريكا الجنوبية أصلاً وإلى الشعوب الأمريكية أمريكا الشمالية اللي هم من فصائل الهنود الحمر وديانة مختلفة حتى في مسألة المذهب داخل الديانة الواحدة يشتركوا إلى جانب أن الحدود بين أمريكا والمكسيك كانت تهرب منها المخدرات وتهرب منها الخمور وتهرب منها الداعرات في لبيوت الدعارة وتهرب منها او تدخل منها الهجرة غير الشرعية وتهرب من خلالها الاموال فكانت يبنى هذا الجدار لمنع جرائم اما ان يبنى بين اللحمة الواحدة بين اهل العقيدة الواحدة بين دار ابي بكر ودار عمر بين دار الاوس والخزرج بين دار المهاجرين والانصار بين دار اصحاب العقيدة الواحدة من اجل تكريس الجوع على على ضفه من الضفتين فهذا أمر في حقيقة الأمر لا لم, لم نقل ما قلناه بالامس الا اعتمادا على الله عز وجل سبحانه وتعالى ولكن من حيث الحكم الشرعي اثم من لا تكون له يعني لا يكون له عمل في النهي عن هذا المنكر المبين المتحكم أو المستحكم وإلا فإننا يعني يعني علينا دائما حتى من يبررون عليهم أن يضعوا سطرا يقولون كيف سيحلون مشكلة الجوع لدى أكباد المسلمين في هذا المكان ويقولون ما يريدون بعد ذلك لكن لازم يتناولوا هذا السطر يقولون أما مشكلة جوع هذه الفئة المسلمة التي تعيش في هذا المكان والتي هي مليون ونصف مليون فيما تذكر وما إلى ذلك يقولوا تحل بالطريقة الفورهنية لكن إذا فقدوا الكلام عن حل مشكلة الجوع ووجود الدواء ووجود الغطاء في البرد ولم يتكلموا فيها فإن الكلام في أي عنصر آخر غير مقبول ولذلك يعني أنا لما أذهب إلى طبيب ويعطيني دواء دائما يكلمني عن المرض الذي يعالجه هذا الدواء ويكلمني بالضرورة لزوما عن آثاره الجانبية لازم يقول لي هذا الدواء يحدث كذا ولذلك سأحل الأثر الجانبي بكذا فإذا قيل إن الأمر لضبط الحدود كلمونا عن مسألة الجوع وإلا فإن المتكلم خاسئ لا يقبل منه قول فالنقطة التالية أيها الإخوة أحب أن أقف أمامها إنقاذا كما قلت للتباس المفاهيم الحقيقة أن كثيرين جدا من إخواني والرسائل تكثر في هذا المجال في التعليق على مسألة موقف القارة الأوروبية من الإسلام الذي أثير من جديد بسبب مسألة أن بلدا أوروبيا أصدر قرارا بناء على استفتاء بحظر بناء مآذن المساجد فيه الناس متصورة الحقيقة أن الشعب الأوروبي شعب مهتم بالدنيا ولا يعرف عن الإسلام إلا القليل وبالتالي يعني وقع في لبس ووقع في شبهة جعلته يصدر هذا القرار الحقيقة أنا الموضوع ده من الخطورة من الخطورة وهقول لكم ليه يعني سأذكر لحضراتكم سبب من الخطورة جدا أن يكون الأمر مسطح بهذه الصورة لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لما يعني نزلت عليه الآية مثلا, مثلاً ودوا ما عندتم القرآن كشف خبيئة نفوس خبيئة نفوس أعدائنا ولم يكشف تصرفاتهم الظاهرة فقط لما نزل مثلا قول الله تعالى مثلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصر حتى تتبع ملتهم تكلم عن الرضى الداخلي عندهم فالإسلام دائما لا يكشف لنا تصرفات خصومنا وإنما يكشف لنا معها طبيعة النفوس الكامنة وراء هذه التصرفات أوروبا يا إخواني أوروبا بالذات وأوروبا غير أمريكا كمان أوروبا ليست بهذه الضحالة أوروبا اولا رقم واحد لو سمحت يعني عدوا معي وحولوا تتدبروا وتتبينوا هذه العناصر اوروبا اولا وهذا امر في منتهى الاهمية في خلفية ذهن الاوروبيين في وجدانهم في خلفية الذهن وهم يفكرون وهم يأكلون ويشربون ويتحركون أن تاريخ أوروبا قام على أساس العداء الشديدة للدين كمبدأ حتى لدينهم هم هم شايفين أن الدين ضيعهم أن الدين أخرهم أن الدين أدخلهم في عصور الظلام اللي هي كانت مسمى العصور الوسطى وأن الكنيسة كانت قيدا آسرا يمنع عقولهم من التفكير ويمنع إبداعهم من الانطلاق فهم يعادون الدين كمبدأ الدين كدين يشعرون بعداوة وجود الدين في حياتهم أيوة يبقى الدين ناحية روحية من الواحد يقول يسوع ويقول الأب والابن والروح القدس يقول حاجة كده بركة أو يلبس الصليب حتى وهو يرتكب الزنا أو شيء من هذا القبيل دي مسألة إنما أن يكون الدين في حياتهم دي مسألة أرضا عن جد عنها كابرا عن كابر كما يقولون ورث العداوة له لأن فعلا رجال الدين الكهنة في أوروبا ولازم تعرفوا الكلام ده ليسوا كعلماء الإسلام ده علماء الدين لكي يحكموا سيطرتهم على البشر اللي ماشيين في الشارع عشان يبقى محدش ماشي في الشارع يستطيع يفكر بدون رجل الدين الكهنة هناك قالوا لا حراموا عليهم أمورا منها التفكير منها المعرفة لدرجة أن في ثراثهم أن الشجرة التي حرمها الله على آدم الشجرة التي لما أكل منها آدم عصى ربه فغوا هي شجرة المعرفة في المفهوم المسيح الأوروبي ولو تقرأوا الصراع أو السجال الفكري بين طوائف النصارى البروتستانت والأرثوذوكس والكاثوليك ستجدون أن المسألة أن لدرجة أنهم أحرقوا أحد العلماء كان يدعى برونو وأحرقوه وقالوا لو نزلت ذرة من الرماد الذي تخلف عن حرق جسده على الأرض لتنجست الأرض لذلك وضعوه في تابوت فولاذي ومن فوقه تابوت خشبي حتى ليه؟ لأنه جرأ على أن يفكر وأن يقوم بتجارب علمية وصل من ورائها إلى نتائج تخالف ما تقول به الكنيس وما من عالم من العلماء الرياضيين والفيزيائيين والكيميائيين اللي سمعت عنهم إلا وعادته الكنيس لذلك لما قامت الثورة الفرنسية ومن قبلها كذا ومن بعدها كذا و, و, و, و أصبحت أوروبا تستشعر أنها لم تنطلق من قبلها بقرون طبعا لم تنطلق من عصور الظلام إلى عصر النهضة عصر النهضة لم تنطلق من أن التخلف إلى القمة إلا بأنها استطاعت أنها ترمي الكنيسة بره وترمي الدين وتنحيه ولم يعد ولذلك ترى أن عودة الدين كمبدأ إلى حياتها معناها ضرب من ضروب التخلف كلام ده موجود في في الأنفس بصرف النظر عن الإسلام كمبدأ لذلك أوروبا الشعب الأوروبي في داخله شعور بأن العلمانية اللي هي فصل الدين عن الحياة إنما هي كنزه ورأس ماله وأنه لو تخلى عنها يعود إلى التخلف من جديد هذه مسألة في منتهى الأهمية ولذلك لما بدأت الكلمة اللي هي المعتادة اللي تسمعوها حضرتكم كثير اللي هي دعمة لقيصر لقيصر وما لله لله, لله يعني لا يقصدون بها كلمة عامة دادا دا كان لانه قبل كده كان الامر ان القيصر وان الحكام يحكمون بالحق الالهي يحكمون انا حاكم بتاعك غصب عنك دادا دا انا حاكم بالحق الالهي ففسد في الدنيا ولذلك رحم الله ائمة هذا الدين رحم الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق بالامس عينه خليفة للمسلمين وقائدا للدولة الإسلامية اللي هي بنسميها بويع بالخلافة تاني يوم الصبح واحد بيقول له يا صباح الخيرات يا خليفة الله قال له يا السلام عليك يا خليفة الله فقبل أن يرد أبو بكر عليه السلام لأنه رد السلام سنة. رد السلام واجب إنما رد السلام غير تصحيح مفهوم الإسلام كفريضة ولذلك قبل أن يرد عليه السلام قال له لست خليفة الله وإنما أنا خليفة رسول الله الفارق أن خليفة الله يحكم بالإلهية ولذلك شكل الناس الملتحين المعممين اللي لابسين القميص الطويل الجلاليب زي ما بتسموها وغيره دامش الشكل اللي بيقول ان دي دولة دينية ده هؤلاء يعني مستعدون لدفع اعناقهم في سبيل الله في سبيل الا يقال ان الحكم الاسلامي حكم ديني هو حكم مدني حكم مدني والحاكم فيه يخطئ ويصيب ولو كان ابو بكر وعمر زي خطبتهم الشهيرة ويصوب له الجمهور وهو لا يأخذ حقه, حقه في الحكم من, من أنه بالحق الإله يعني هو قدر الله واختيار الله بل من بيعة البشر هو هو بالعقد بصفقة اليد لو لم يعطيه البشر هذه البيعة لا يصير حاكما وهكذا لذلك أول نقطة لازم نفهمها أن الخلفية الأوروبية بهذه الصورة تاني نقطة أنهم ليسوا غافلين عن الإسلام لا ده تاريخ أوروبا كله تاريخ أوروبا كله عبارة عن صراعات مع الإسلام صحيح بينهم صراعات داخلية حصلت وفضيعة وحروب وآتلوا بعض عشان ده بروتوستانتي وده كاثوليكي وده أرثوذوكسي وغيره والحرب العالمية قامت علشان كذا و إنما أوروبا حاربت الإسلام والإسلام حاربها دائما كثيرا جدا جدا جدا يعني هم اعتدوا على المسلمين مثلا في الحروب الصليبية الحروب الصليبية كانت حروب أوروبية ضد الإسلام والمسلمين وده جزء كبير من تاريخهم مسألة الأندلس اللي هي الآن أسبانيا والبرتغال وأكثر من نصف فرنسا كانت عبارة عن حرب ضروس بين الإسلام والأوربيين النصارى يعني ومسألة الشرق الأوروبي كله كانت عبارة حتى فتح القسطنطينية حتى غيره إذن أوروبا أيضا لما يدرسوا تاريخهم في المدارس يستشعرون بهذه النقطة مسألة أنه فيه تاريخ طويل من الصراع بينهم بين الإسلام ولذلك دائما كانوا يقولون ولا يزالون وبصورة المحكمة مبتدأ وخبر وواضحة ومحكمة ومنشورة حتى الآن أوروبا قارة مسيحية الله تعبوا الاسلام لانتو عندكو البانيا وعندكو تركيا عندكو بلاد يغوزلافيا القديمة اللي يلبسنا والهرسك وغيره عندكم قالوا لا. هذه بلاد فيها عن الاتحاد الاوروبي وقبلهم بدء قبلهم اللي لسه ما تحققش وحاربوا قبرص قبرص كان فيها جزء اسلامي او يعني جزء مع المسلمين الاطراك وجزء مع غير المسلمين اللي هم اليونانيين اوروبا وقفت بكاملها ضد هذا ضد الإسلام في قبرص فأنا عايز أقول لكم أنهم منذ أولى ابتدائي لتانية ابتدائي لإعدادي للثانية ويدرسون تاريخهم فهناك أصلا متأصل لدى الشعوب أن الإسلام شيء بالنسبة له هو تاريخ الصراع هذه نقطة ثانية نقطة ثالثة وجوفوا بقى لما تتصور لما تقابل واحد ولا يش ولا يفهم هذا كله ويبني عليه امور انا لو الوقت تسح اقول لكم يبنوا على هذه الامور ايه هيضيعون اذا ما ظلت المفاهيم ملتبسة وقد تلقيت من تونس رسالة حقيقة في منتهى العمق الحقيقة وان شاء الله اتعرض لها واذكرها باذن الله تبارك وتعالى فالنقطة التالية يا اخواني انه او الثالثة يعني النقطة الثالثة في هذا الامر انه المجتمع الاوروبي اليوم يعاني معاناة شديدة جدا من المسلمين المهاجرين اليه يعني تلاقي مثلا مثلا مصريين كتير موجودين في مثلا في ايطاليا اتراك كتير موجودين في المانيا جزائريين كتير موجودين في فرنسا يعني البلاد ها هؤلاء المهاجرون من ليبيا ومن شمال افريقي على اقل تقدير او من الدول الاوروبية الشرقية او ما الى ذلك على اقل تقدير يعني عملين مشكلة كبيرة جدا لانهم يعملون في الاعمال البسيطة معظمهم واللي بينجح منهم بيعمل في التجارات الهية يعني فالاوروبيون اذا ارتفعت نسبة البطالة عندهم خلي بالك أنا أكلمك الآن دين دين وليس دنيا يعني أنا أكلمك الآن عن قضية كيف نبلغ الإسلام لقوم نفوسهم فيها اعتبارات وأحدد هذه الاعتبارات فالحقيقة الحاصل إن اللي بيهاجر دول لما ترتفع نسبة البطالة في بلد زي ألمانيا زي ما حصل في مقتل السيدة المصرية رحمها الله التي اشتهر قتلها منذ فترة بسيطة لما ترتفع نسبة البطالة في البلد يؤوم العطلانين من الألمان مثلا يستشعرون منتهى الغضب منتهى الحقد على مين؟ على المهاجرين المسلمين اللي بياخدوا الاعمال ده بيشتغل بيغسل اطباء في مطعم وده, بيغسل, وده في بيغسل سيارات في محطة بنزين وده فيصبح الامر لما يشيع ويكتب عنه في الصحف اصبحت الاقليات المهاجرة اللي بيسموها الجاليات والجالية اسم فاعل من جلا يعني الج... انه ان مجموعة جلت من مكان الى مكان فصارت جالية فالجاليات الاسلامية اي التي ذهبت هي مش, مش اسلامية ومسلمين يعني ف... فمش اسلامية بمعنى انهم لا يتبنون الاسلام في حياتهم ولا في اعمالهم نعم الناس مسلمين يستشعرون منتهى الغضب ان هؤلاء يأكلون لقمة عيشهم ويأخذون اعمالهم متاحة فتصبح البيئة هناك مؤهلة لعداوة هؤلاء دنيويا طيب نقطة الرابعة انه نشأت في العالم كله خلاص البيئة هي فسدة فبدأ انشاء ليس اعتباطا وليس مصادفة وليس تلقائيا يا مساكين يا مسلمين والله لما يسمى بالأحزاب اليمينية تنشأ طبقا لخريطة مخططة سلفا يعني ايه يعني لابد من نشأة حزب يميني هنا في فنلندا ايه فنلندا دي مين فنلندا مين حضرتك هنا لابد ان ينشأ في النمسا هنا لابد ان ينشأ في الدنمارك هنا لابد ان ينشأ ليه هذه الـ الـ الـ الـ الـ الاحزاب اليمينية تنشأ باستمرار قالوا لانه ايه الفرق بين حزب يعني ايه حزب يمين ايه الحزب اليميني والحزب اليساري للبساطة كده عشان يعني اخوانا الكرام الاحزاب اليسارية كمبدأ بصرف النظر عن الشيوعية والاشتراكية وما إلى ذلك الحزب كلما زاد الامر يسارية معناه انه لا يرتبط بقواعد سالفة او سابقة وانما عنده التحرر نحو التحديث والتجديد وانه يجيب قواعد جديدة ومش مرتبط بشيء والمهم المصلحة الموجودة ولا تحكمه اعتبارات إنما الأحزاب اليمينية هي الأحزاب التي تقوم على الأمور الموروثة المستقرة تقاليد وعادات وبالتالي الحزب اليميني ضد الآخر مثلا كما بدأ أو ضد أن يفسح المجال لزحمة المجتمع عنده فبدأ من هذه البيئة اللي هي تستشعر عداوة ضد المسلمين اللي جايين انه تنشأ او مش تنشأ وبخطة و و ويد اليهودي ليست مبرعة بل هي اليد الفاعلة في هذا تنشأ الاحزاب اليمينية تباعا في كل البلاد وتغذى من اجل ان يقال ولذلك كلمة انه في امريكا بقى مش في اوروبا اليمين المتطرف اللي الاحصائية بتقول اليمين المتطرف ده انا كنت فاكره حزب اقلية فاتضح انهم ثلث تلب الأصوات الناخبة في أمريكا واحد من كل ثلاث أفراد يدخلوا اللجنة الانتخابية واحد منهم من اليمين المتطرف فهؤلاء أحزاب تسعى إلى رفض الآخر أو إلى إقصائه أو إلى منعه أو إلى تحجيمه أو إلى الأحزاب دي ليست لها أغل... أغلبية يعني ما بتاخدش أغلبية في الانتخابات فيبتدوا عشان ياخدوا أغلبية يعملوا إيه هؤلوا انتوا يعملوا ايه حزب بياخد اقلية وعنده فكرة محددة ويريدوا ان ياخد اغلبية يبتدي يسمم افكار العامة من الاوروبيين اعتمادا على انهم اصلا يكرهون الدين وتدخله في الدنيا وأصلا يكرهون الإسلام لوجود الصراعات القديمة وأصلا يكرهون وجود المهاجرين يروح واخد الحزب اليميني هذه العناصر الثلاثة ويفتدي يسمم افكار العامة الحق المسلمين سيفعلونها كذا الحق المسلمين سيعملوا كذا فبدأت الأحزاب اليمينية بخطة تبقى ضد محمد صلى الله عليه وسلم يعملوا عنه رسوم كاريكاتيرية سيئة يبقوا ضد الحجاب ويقولوا الحجاب في فرنسا يبقوا ضد المآذن في سويسرا يبقوا ضد كذا في إيطاليا يبقوا ضد صلاة الجمعة في الشركات وفي المساء وأخذ ساعة راحة ساعة للصلاة يوم الجمعة يبقوا فيبتدي المسائل تغلي تغلي هنا في البلد دي ليس مصادفة وليس اعتباطا وإنما بخطة محكمة مخططة وهذا هو ما يواجهه المسلمون هناك عنصر رابع مهم جدا او خامس احنا قلنا عذوتهم للدين قلنا تاريخهم ضد الاسلام قلنا المهاجرين المسلمين قلنا الاحزاب اليمينية هناك عنصر خامس وهو حسالة الأخلاق التي يقوم بها المسلمون طبعا مش كلهم إذا هاجروا لأنهم مش مسلمين يعني واحد لم يكن يصلي مش مسلمين مش تكفيرا لهم إنما واحد لم يكن يصلي وهو في بلده لم يكن يصوم حتى لم يكن يتورع عن المحرمات واحد ممكن يشرب خمر واحد ممكن يعني يقع في الفحشاء والعياذ بالله ولكنه يريد عملا فركب البحر واحد داخل على فرنسا يشتغل او عرف ياخد تأشيره ويذهب الى بريطانيا فهؤلاء الاسم الاسم تسمية انهم مسلمون لكن في واقع الامر لا يرتبطون بالاسلام خلقا ولا يرتبطون بالاسلام ممارسة وربما يعاقرون الخمورة والمخدرات في المقاهي المشهورة يقول لك ذا المقهى مثلا المصري ده المقهى المغربي ده المقهى اللبناني ده المقهى فيوجد هذا الكلام إنه ومعروف انه ممكن دول يكون في الاحياء البسيطة ولا غيره بياخده مقدراته بياخده كذا فمن الذي يرى ذلك؟ الشعوب الاوروبية التي تعتز بأنها نظيفة تعتز بأنها مهندمة بأنها مرتبة بأنها منظمة بأنها دقيقة بأنها تعمل بأنها تحاول أن تعتز بقيم الدنيا هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال عنه أولئك كالأنعام زي البهائم بل هم أضل هي البهائم دي شتيمة القرآن لا يمارس السباب لا يمارس الشتائم البهائم عندها مميزات كبيرة جدا وعندها كوارث البهائم تنام مع آخر ضوء في النهار وتستيقظ مع اول ضوء للنهار البهائم إذا أكلت جيدا فإنها تعمل جيدا وإنها تؤدي دورها ولا تحجز خيرها البهائم, يعني البهائم فيها صفات دنيوية ولكن غفلتها لأنها ليست مكلفة بيجعلها بهائم ما تعملهاش دعوة بشيء ده البهائم في كل يوم تشتكي الله عز وجل تشتكي بني آدم إلى الله يا, يا ربي طعم خيرك ومنع شكرك البهائم البهائم من أجلها قال النبي عليه الصلاة والسلام ولولا البهائم لم يمطروا يعني بعض الناس يرتكبون الـ الـ الـ الآثام والذنوب حتى قال في الحديث المشهور المعروف يعني اللي هو يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن من ضمنها ولولا البهائم لم يمطروا فالبهائم أصلا البهائم ترفع عقائرها إلى الله عز وجل تقول اللهم لا تهلكنا بذنوب بني آدم لأنها ليست مكلفة فهؤلاء الأوروبيون فيهم ما في البهائم من جودة العمل الدنيوي وفيهم ما في البهائم من, من, من غفلة عن العمل الأخروي مع أن الله عز وجل كلف الإنسان أن يكون بهيمة أنه ما يكونش بأرة ما يكونش حمار ما يكون شي غيره فإذن نحن نرى هؤلاء يرون قوما ممارساتهم سيئة وتحايلاتهم على القانون وخروجهم عنه وكذبهم أنهم كذابون وأن الأغنياء منهم يعاقرون الخمور و زباين لبيوت الدعارة والشوارع المشبوهة الموصومة بالزنا والدعارة والفساد في أوروبا فأصبح الناس من رحم هذه العناصر كلها أوروبا تأخذ موقفها من الإسلام ومن المسلمين هناك عسر سادس خطير ولقد رأيته بنفسي في أكثر مثلا من أربع خمس بلاد أوروبية وأنا يعني بأذني ومناقشتي معهم حتى في المطارات يعني في المطار ونحن نذهب او نحن نعود الواحد يحاول أنه يعني يقتنص شخص يعني من خارج حتى لأنه نحن ونحن هناك تكون هناك برامج معدة نذهب إلى هنا ثم إلى هنا فنلتقي بأصناف منتقى لكن الواحد يحاول في المطار إذا تمكن أن يفتح جسر يسمع حتى منه فهناك شيء الحقيقة يعني مهم جدا وهو أن الشعوب الأوروبية ترى أن المسلمين أن الشعوب المسلمة حكومات ديكتاتورية ظالمة وأنه يعني ما من حكم في بلد المسلم إلا وهو حكم ظالم باطش لص حرامي آكل للحقوق مانع فبالتالي سمعة العالم الإسلامي هناك أنه العالم الذي لا يحترم حقوق أحد الذي يضرب بالكرباج وهناك تعذيب وهناك سجون وهناك سرقات وليس و و و و و و هناك اعتراض على هذا لأنه عندهم ممكن تسأط حكومة موجودة مثل هذا الكلام مثلا زي السرقات والاختلاسات إنما فيقولون بقى انتوا عايزيننا يعني نكون تابعا لكم انتم معشر الذين يعيشون في كما تعيشون في حظائر المواشي ويسوسكم العصى والكرباج فتقول لي اننا اكون تابع لك وانا عندي حكم فيه حرية وانت عندك حكم فيه قهر فاصبح سمعة الشعوب ان اخلقها سيئة غير نظيفة غير مهذبة تكذب ترفع اصواتها عندهم ضوضاء اصوات التنبيه في السيارات الطرق القيادة السيارات السيئة غيره غيره ادي شعوب والحكومات باطشة فاصبح شوف هذا الشكل مركوز عند الاوروبيين يغذي هذا كله بقى مين الاعلام والاعلام في العالم كله ملك بنسبة تزيد على كما كانت الاحصائية الاخيرة ان المحطات الاعلام المؤثرة نسبه 96... 92 في بعض ال... ال... ال يعني الابحاث او الدراسات و96% في بعضها الآخر تملكها اليهود طب اليهود المنهم هم الاعداء الاصليون الآن المباشرون يعني اشد الناس عداوه للمسلمين اشد الناس عداوه الذين امنوا اليهود والذين اشركوا فلما يبقى 96 او 92% من الاعلام العالمي المؤثر في ايد العدو المباشر لك وعنده هذه العناصر الستة او السبعة اللي انا ذكرتها يعرف يشتغل عليها كويس جدا خلاص اصبح الاوروبي اللي اعد على, على الاريكة المريحة بعد يوم العمل يحتسي القهوة او يتناول عشاءه ويشاهد التلفزيون والبرامج يرى ان المسلمين من اسوأ ما يكون في ظل هذا يفاجأ هو بشخص بالصورة الاسلامية اللي هي اللحية والشكل بتاعه بيطلع يقول لهم يا أيها الناس تعالوا اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد ويجي التلفزيون اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد وبعدها وقبلها التحبيش الإعلامية ولا يعرفون حقيقة الإسلام لذلك يستشعرون أن المئذنة ده ممكن تكون قاعدة إطلاق صاروخ سينطلق وأن المسجد ده ممكن يكون مكان تجمع ذخير وأن هذا خطر هذا هو الموجود صحيح هم يدافعون عن الحريات وهم يريدون للحريات أن تسود لكن هذا الكلام موجود عندهم أنا أقول هذا الكلام إنقاذا إذا سمعه يعني إنقاذا لملايين المسلمين الذين يظنون أنهم لا يواجهون عداوة متأصلة الآن الواجب على المسلمين لا شك ان ما هو عند هؤلاء من مفاهيم عن الاسلام ليس الاسلام الحقيقي كلنا عارفين هذا الكلام عارفينه ازاي بالبركة بالكلام الحلو ان واحد يطلع في التلفزيون يقول مثل هذه الكلمات لا يا اخواني الذي حصل فعلا ان هذه الشعوب الاوروبية هي احتلت بلاد المسلمين جميعا وظلوا يحتلونها ويكبسون على أنفاسها ويستعصرون خيراتها سنين طويلة فبسبب وجود الإنجليز هنا والفرنسوين هنا والهولنديون هنا والإيطاليون هنا والأسبان هنا بسبب هذا ساءت أخلاق شعوب المسلمين لأنه أصبح يعامل السيد الباطش المحتل واحد قاعد عندي مئة سنة يعني يعني انا وأبي وجدي وأبو جدي كلهم عاشوا تحت أجيال تحت التعامل مع من لم ترضه لطمك وضربك وأكل المال وانتهك العرض وأفسد فنشأت لون من ألوان أخلاق العبيد وأخلاق النفاق وأخلاق الاسترضاء وأخلاق التضعضع والتكسر لأصحاب السلطان نشأت في شعوب المسلمين فإذا ما رأوا اليوم هذا لابد أن يعلموا أن هذا هو ما فعلوه لا ما فعله الإسلام دي نمرة واحد نمرة لابد أن يعلموا أن هؤلاء لم يخرجوا من بلاد تلتزم بالإسلام هو النهاردة الحكومات العربية والإسلامية حكومات تقيم الشريعة فعندها ديكتاتورية؟ لا هي لا تقيم الشريعة ولذلك عندها ديكتاتورية الدكتاتورية من آثار ترك الشريعة الشريعة جعلت صحابيا يقول لعمر بن الخطاب الضخم الفخم العظيم الكبير القودة يقول لوجدنا لو فيك عجاجا لقومناك بسيوفنا الشريعة لا تعرف هذا الانكسار ولا الدكتاتورية والموجودون في بلادنا من الذين الحقيقة يتحدثون عن عن التاريخ الإسلامي أنه مليء بالصراع على وعلى والقتل دول ناس غلابة مساكين من ناحية المنهج العلمي ليه؟ ليه؟ ليه؟ وأنا تلقيت رسالة من الأخت فاطمة من ليبيا وايضا من أخت أخرى تونسية كنت أشرت إليها عن أنه حدث لقاء بينها وبينها واحدة من تونس لكن يعني أسرى لهذا الفكرة سأتعرض لها الآن فاللي بيحصل أنه اللي بيذكر هذا الكلام اللي بيقول التاريخ الإسلامي تاريخ صراع على السلطة وما إلى ذلك هو لم ينتبه إلى أن هذا ليس تاريخ المسلمين وحدهم ده هو تاريخ البشر صراع على السلطة البشر يتصارعون على السلطة فهو لو وضع الكشاف الصاطع والمجهر على تاريخ اليهودية سيجد صراعا على السلطة تاريخ النصارى صراع على السلطة تاريخ العلمانيين صراع على السلطة وقتال هي أوروبا ألم تتصرع داخلها لم يقتل داخل هو اللي حصل مع بيرلسكوني في إيطاليا الآن ده لما ضرب واحد بهذه الصورة وهناك صراعات شديدة على السلطة في كل مكان وهناك فضح اللي حصل بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في أمريكا ووتر جيت وغيره وغيره و... ده صراع وقتل, وقتل جون كينيدي وإطلاق النار على ريجان و... صراع على السلطة طبيعة بشرية هذا دمرة واحد يبقى كون ان انا اظلم, أظلم كل تاريخ البشر وانور على تاريخ المسلمين فقط عشان التقض ما حدث من صراع على السلطة ده, ده, ده خبل هذا ليس منهجا علميا وانما وريني تاريخ البشر قل لي العلمانيين لم يتصرعوا على السلطة واليهود لم يتصرعوا والنصارى لم يتصرعوا والمسلمون فقط هم الذين تصرعوا او اقول لك اه ده, ده صفة لازمة لمن امن بالاسلام او, أو من, صفات من الصفات التي لازمتهم يعني انما انت مخبول انت بتقول لي كلام مش منهج علمي انما ده صفة البشر انه يريد السلطة ده نمرة واحد نمرة اتنين لا تحدثني عن صفة العاصي صفة الاثم وانما حدثني الاسلام بيقوله ايه بيقوله ايه بيقوله ايما رجل ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم شق الله عليه او رفق بهم رفق الله به يعني الاسلام ماذا يقول يقول هل الاسلام يقول لا اياكم ان تتعرضوا للسلطان حتى الاحاديث التي مع الاسف الشديد بعض يعني جزاهم الله خيرا ان شاء الله يكونوا مخلصين بسطاء اللي ياخدوا شواشي العلم يتصور ان السمع والطاعة لولي الامر المسلم مدام يقيم الاسلام حتى وان ظلم معناها السمع والطاعة معناها انه ما ينطأش معاه انه لا ينطق معه ولا يصحح له ولا يعارضه لا ده القاعدة التي قالها فقيه الصحابة قال لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها فالسمع والطاعة على واحد مقيم من واحد او لحاكم مقيم للشريعة لكنه عنده مظالم لا تنفي بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام أو الله عز وجل سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كلمة ولم يعبها قال آه آه ها وأطيع الله واشيوب الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء يعني التنازع موجود في نص القرآن قال فردوه إلى الله والرسول يعني أرجعوه إلى الله يعني إلى كتاب الله وإلى الرسول يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل إذن التنازع الإسلام لم يقل كيف تتنازعون وإنما قال لما تتنازع تحل إزاي فإذا أبى أحد الفريقين أن يعود إلى الله ورسوله فهو الذي قال قال الله عز وجل أنا لا أريد أن أدخل في هذه النقطة إنما يعني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداه مع الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله المسألة إذن موجود أن الإنسان مش مطلوب منه يستكين لا الإسلام مع حركة الإنسان من أجل إحقاق الحق وإقامة العدل وكم من رجل وقف وهي اشتهرت عن عمر بن الخطاب بالذات ليه لأنه كان قوي فكان كل واحد يقول له كلمة يعني علي بن أبي طالب يقول له ليس لك ذلك واحد ثانية يقول له لازم لا سمع لك ولا طاع الحد ما تخبرنا منين جايب هذه الثياب واحد ثالث يقول له أيعطينا الله ويمنعنا عمر واحد رابع يقول الله إذا الإسلام ليس ديكتاتورية بالعكس الإسلام هو حرب على الدكتاتورية وإنما هذه الشعوب تعيش الدكتاتورية لأنها بعيدة عن الإسلام لأن هذه الشعوب يعني بعيدة عن الإسلام وليس لأن الإسلام يقود يا إخواني هذا الكلام ما شرح مرة للناس هناك إلا وأثمرا ثمرة عظيمة جدا جدا ولدرجة أن الناس يدخلون في دين الله يدخلون في الإسلام دخولا إذا ما تبينت لهم المسائل إنما مين بقى يوصلنا إليهم يوصلنا إليهم هما عندهم الناس جاء العربي المسلم هذا لاجئ سياسي جاء فرارا من بطشي قومه من فضح بلاد المسلمين به وهذا لاجئ اقتصادي لم يجد طريقة اكتساب رزق في بلده جاي يكسب عن وهذا لاجئ اجتماعي يعني شايفين ناس لم يذهبوا من اجل الدين ولا من اجل الفكرة ولا من اجل العقيدة والعمل الاسلامي في اوروبا اللي هم الناس المتدينين المسلمين القائمين على الاسلام عليهم اسم كبير لأنه هم ما عملهم الإسلامي نسبة 99% منه أنهم بيحاولوا يدافعوا عن نفسهم عن وجودهم يعني بيحاول مثلا هو جاء إلى بلد تضيع فيها عقائد الأبناء يروح عامل مدرسة للأبناء ليعلمهم الإسلام ده شيء كويس لكن ده ليس تقدم نحو الدعوة ده محاولة يعني يتفادى الآثار الجانبية التي هي مضرة بعقيدته هو ذهب إلى هناك فاعتذي على الحجاب وأن لا حجاب في المدارس الحكومية أو في المصالح يدفع عن الحجاب يعني يدفع عن نفسهم إنما العمل الإسلامي اللي هو صاحب العقيدة الذي يطرح دعوته ويقيم جماعته وأمته ده مسألة واهنة جدا وضعيفة جدا وتكاد تكون غير موجودة إلا بنسبة بسيطة جدا والناس تظن أن ما شاء الله العمل الإسلامي والصروح التي أقامها وما هي إلا دفاع عن شيء نحن بأيدينا إحنا اللي عملناه نحن نقلنا ابنائنا إلى هذا المجتمع علشان الفلوس عشان نكسب عشان نشتغل عشان ظروفنا علشان فنتيجة لهذا حدث عدوان عليهم في عقيدتهم بنحاول نصلح إنما كنا أصلا في غنى عن هذا لو ذهبنا إلى بلاد في إسلامية حتى ولو بلاد أخرى ودائما وهذا موجود في القرآن أرجو أن تحفظوا دائما وجه الأرض فيها مكان للعقيدة الصحيحة دائما يقول الله تعالى لعباده يا عبادي يقول ان ارضي واسعة لا يمكن واحد يقول الارض بقى الضيق خلاص ان ارضي واسعة فإيايا فاعبدون المسألة لا بد ان تكون واضحة ان ارض الله دائما فيها مكان وانا دائما ما اتذكر العالم او الشيخ او القارئ التونسي اكرمه الله شاب رجل من تونس ولكنه اقام دولة المرابطين اللي هي تعتبر يعني در التاج في تاريخ المسلمين شيخ اسمه عبد الله ابن ياسين ودائما انسى اسمه سبحان الله دايما لما اتذكره احاول اتذكر الاسم فانتم افتكروا عشان تبقوا تفكروني الشيخ عبد الله ياسين او الله ابن هذا لما ذهب الى مكان في منطقة غرب افريقيا اللي هي اظن يعني تتابع الان للسنغال او لسيراليون او شيء من هذا القبيل او موريتانيا ربما او المغرب يعني جنوب المغرب في هذه لانه دولة الموحدين تسعت حتى اخذت هذا وسط تلت قارة افريقيا لما ذهب الى هناك وعوديا وكادوا يقتلونه لانه ضد مسألة القبور والتمسح بيها والتمائم وسؤال اصحاب القبور والطوض بالقبور وغيره لما حدث هذا كان يستطيع أن يعود بلده ويقول الله ما لم أستطع كان يستطيع أن يذهب إلى دول أوروبية علشان يدعو ويبقى في منطقة شيك أكثر أنيقة وإنما هو توغل في الجنوب أكثر وذهب إلى ساحل البحر على بقرات له تحت شجرة يعلم الناس الدين الصحيح حتى أنشأ أمة هذه الأمة أنقذت أنقذت إسلام الأندلس في أوروبا انقذته معرفش لقرن من الزمان كامل غير انها فاحنا نحن امام دائما يعني من هناك من تكون العقيدة هي محركه ومن فقط يداوي الاثار الجانبية لسعيه للمال والدنيا وراح ياخد ماجستير ودكتوراه ويجيب فلوس ويعيش في مكان آمن ملاذات آمنة وخلاص فارجو ان يكون هذا واضحا ايها الاخوة ولعلي بهذا بيانت هذا الأمر وأرجو أن يكون واضحا أننا مع الأوروبيين بصفة عامة نشعر أنهم كأشخاص ربما يحبون الانضباط في المقاييس فنتكلم معهم بهذا ولكن دين الله عز وجل لا بد أن يجد الداعية الماهر نقطة أخيرة في هذا الأمر حيث أنه أنا أخذ اللقاء تقريبا كله وكنت أتصور أنه يأخذ يعني قسما بسيطا انما على كل حل يضح الكافي المشبع اولى من سرعة المرور على المعاني انه بعض المسلمين ايضا المخلصين ان شاء الله وليسوا يعني انما بيخطئوا يخطئون في انهم يتصورون ان الدعوة الحضارية للاسلام تجيب نتيجة يعني ايه يعني متصور انه لما يشرح للناس ان الاسلام دين نظام ودين نظافة ودين عدالة ودين هذا الكلام يا ابني دي مش دعوة يا حبيبي هذه ليست دعوة ده واحد بيعمل معرض بيفرج الناس على محاسنه وهذه نقطة ليست طريقة الاسلام دي دقطة تأتي تابعا للعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان معروفا انه الامين كان معروفا انه الصادق كان معروفا انه لم يرفع سلاحا على احد كان معروف واضح معروف انه نزع عليه كفوا ايديكم لا ترفعوا سلاحا واقيموا الصلاة معروف المواصفات الحضارية له وأنه ابن عبد المطلب رئيس مكة وأنه النظيف الطاهر وأنه, وأنه وأبو جهل قال والله ما كذبكم محمد قط أبو جهل بيقول كذا ما كذبنا قط وقريش كلها قالت ليس بكذاب قالوا ما جربنا عليك كذبا قط فكان البلاغ الحضاري واضح جدا الناس دون ناس كويسين الناس محترمين وابو سفيان لما وقف امام ملك الروم قال هو من اوسطنا نسبا ويدعو الى مكارم الاخلاق ويعني اذا ظهور التألق الحضاري الخلقي السلوكي للمسلم كانت واضحة وموجودة انما هذا لا يؤدي الى اسلام إلا تابعا مع لا بد يؤدي طبعا إن شاء الله تابعا للعقيدة إنما لو أردنا أن نخاطب أوروبا نصرف الملايين والجهود والمؤتمرات وعلى أنه نحيا الحضارية إحنا مش بنتشيك مش بنتأنق إحنا بنظهر العقيدة أنه لا إله إلا الله وأن الدنيا لو كان فيها آلهة إلا الله لا فسدتا واسمحولي يقول لكم النكتة الحلوة دي دي مش نكتة دي حقيقة انا وانا صغير في ابتدائي لما درسلنا الاية دي يقول لنا ايه لو كان فيهما الهة الا الله لا فسدتا ليه قالوا لانه مثلا مثلا عشان ينزل مطر عشان انتوا تشربوا ويبقى فيه زرع يسقى لو الشمس لها اله والبحر له اله واليؤمن لما الشمس تتصلت على البحر يقوم إله البحر يقول لإله الشمس إزاي تدخل على البحر بتاعي تاخد منه بخار مية عشان يطلع سحاب والسحاب لما يجي ينزل مطر يقوم إله الرياح يزق السحاب يعني فالدنيا هتخبط في بعضها يعني لا يمكن قطرة مية تنزل واحدة بس فقط لو فيه أكثر من إله ليه يا جماعة؟ أما زي ما قلت لك كده إله الشمس يتخنق مع إله الرياح مع إله البحر مع... مش هيئة لأنتوا عارفين الشمس بتتسلط على البحر يطلع بخار ماء بخار الماء ده يتكون في صورة سحب الرياح تدفع السحب السحب ترتطم بالجبال أو ببعضها فينزل المطر المطر ينزل على الأرض فتمبته الزرع الزرع يأكله البهاء ت... يعني لو, لو في آلها متعددة يتخنقوا على حتى مجرد دورة نزول المطر انا بقى ايه ولد يعني مصحصح فقلت الله وهو ليه الاليها يتخنقوا مع بعض ما يمكن الاليها عقلة كده وكبيرة ومحترمة يقوموا يتفقوا مع بعض يقولوا شوفوا انا صحيح اله البحر وانت اله الشمس بس انا هسمح لك بنسبة بخار كل يوم الناس, الناس محترمة مش احنا عيالة صغيرة الاليها كبيرة كده حاجة محترمة يتفقوا مع بعض ويوصلوا زي الرجال الرجلين زي ابويا وعمي وخالي وزي الناس الكبار كده الآلهة تكون أرشد ولم أبح لمدرسي طبعا بهذا الكلام لأني كنت يعني أخشى أن يكون هذا الكلام فيه تجاوز للإيمان إنما طبعا لما تعلمنا وجدنا أنه لو أن الآلهة هذه المزعومة كانت عاقلة واتفقت فعلا مع بعض وعقد اتفاقية نزول مطر مثلا فهذه الاتفاقية هي في ذاتها اقرار من كل منهم بأنه ليس بإله لأنه لا قدرته لا تستقل إلا إذا احتاجت إلى غيره والإله لا يكون ناقصا محتاجا إلى غيره لا يعجز يعني الإله لا يكون عاجزا إلا لو سنده غيره فلو هو عرف أنه عشان ينزل نقطة مطر لازم يعمل مؤتمر دولي يتعاقد مع أغيره فهو بتوقيعه قد أقر بأنه ليس إلها لأنه ناقص واضح الفكرة دي ولمش وضحة يعني الذي يقر بأنه عاجز إلا بمساعدة قيره لا يكون إله فقلت آه إذن الآلهة سواء كانت عاقلة وراشدة أو كانوا بيتخنؤوا في الحالتين تفسد الأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدت هذه الفكرة البسيطة عندما تقول للأوروبيين هذا الكلام في الحقيقة هذا هو الذي يستخرجهم يشعر. ويردون عليه بمليون رد طبعا الكلام كثير ده, ده موضوع جميل وعذب لو تحدثنا فيه مسألة بقى انه طبق الدليل على وجود اله ومسألة انهم برروا كل شيء ووقفوا عند عنصر الجمال الجمال بس قالوا لا ده لازم يكون من اجل الجمال قالوا لانه لا تزارع ليه فيه اخضر وصفة يعني مسألة تفصيلية الحقيقة ليس هذا وقتها إنما على كل حال أيها الإخوة الدعوة إلى الإسلام هي الدعوة العقائدية وليست الدعوة الحضارية يهمني في هذا الميدان أن أتكلم في موضوع من لوازم هذا الأمر ليكون واضحا بصفة عامة لكن الحقيقة ربما أخشى من أنه يضيق الوقت ولا أتكلم فيه فخليني أرجع في مرة أخرى وإن كان أمرا في منتهى الأهمية انما حسبي أنني قلت لكم حدثوا هؤلاء الناس بعقيدة الإسلام حدثوهم بأخلاق الإسلام حدثوهم بحضارة الإسلام حدثوهم بشريعة الإسلام ولكن اعلموا أن الذي يصدهم عن الإسلام هو نحن بأنفسنا سواء من التاريخ معنهم هم الظالمون وليس نحن أو الممارسة الفعلية أيها الإخوة قبل أن ينقضي زمن هذا اللقاء أنا كنت قد تحدثت منذ أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر عن مسألة سؤال جاءني عابرا عن زواج المسيار وفي واقع الأمر أنني يعني لم يعني الله خيرا للأخوة الذين أرسلوا الرسائل لأنه أنا لم يعني أرى رسائل مدحن كالرسائل التي جاءتني في هجومها على ما قلناه بهذا الشأن فيعني كانت تقول كذا وكذا ولكن كذا فجزاكم الله خيرا اسمعوا يا أخوان أولا كلمة المسيار ليست كلمة شرعية يعني ما فيش في الشرع في الفقه الإسلامي حاجة اسمها المسيار وقبل 30-40-50 سنة ما أظنش أن حد كان سمع كلمة المسيار المسيار دي كلمة ابتدأوا ألوها يعني على أساس ماشي حالك زي ما يقوله ماشي حالك باختصار فهي من المستجدات البشرية اللي افتكرها البشر وبالتالي الإسلام ليس هو الذي وضعها أو قررها أو ما إلى ذلك هذه نقطة وإنما الإسلام يعالجها بفتوى هذه نقطة النقطة الثانية أن شرع الله عز وجل في شأن الزواج ينبني على أساس أن الزواج هو لإقامة الحياة فعلا يوجد زوج وزوجة في معيشة واحدة أو زوج وعدة زوجات حتى بصرف النظر عن, عن تعدد الزوجات في معيشة يعني كل زوج مع زوجته أو كل زوجة في بيت زوجها معيشة أولاد وحياة مستقرة والزوج ينفق على زوجته والزوجة ترعى شؤون زوجها وهي في بيتها راعية ومسؤولة عن راعيتها وهناك هذا يعني. هذا هو المقصد الشرعي من وراء الزواج ولكن نحن أمام نقطة فقهية ماذا لو نشأ زواج ولم تراع فيه مقاصد الإسلام نشأ زواج طبقا لقواعد الإسلام لكن لم تراع فيه المقاصد الشرعية مثل الونس الاناس وان الزوج مع زوجته باستمرار وينفق وما الى ذلك بان مثلا هو اسمه زواج المسيار من زوجة قالت خلاص انا اسقط عنك النفق انا معاي فلوس اصرف على نفسي او هو او اسقط عنك المبيت او ما الى ذلك والله انتم تعرفون ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فافرض واحد اذن عليه لصلاة الظهر اذن لصلاة الظهر فقال والله انا مش هصلي بقى لان انا اصل الصلاة لا تنهاني على الفحشاء والمنكر وما فيش فايدة بين علي وحاولت كثير فلن اصلي ينفع مينفعش. لا يصلح باجماع الفقهاء طيب نفترض انه قال طب انا هصلي الظهر وصلى الظهر فعلا وارتكب منكرا هل واحد تاني يجي يقول له انت لم تصلي الظهر عليك ان تصلي الظهر مرة اخرى لا مفيش كده فهو صلى توضأ وصلى بالاركان فصلاته اسقطت عنه الفريضة اذا من لم تنهه عن صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له او فلم يزدد من الله الا بعدا لا تنفي ان الصلاة اذا اتي باركانها ومواصفاتها الخاصة كانت صلاة نفس المسألة الزواجية الزواج إذا حدث إيجاب وقبول بين ولي المرأة ليس من المرأة وبين الخاطب أو الزوج وكان هناك مهر صداق وكان هناك شاهدا انعقد الزواج كون أن هذا الزواج ما فيهوش قيام بالواجبات وضد المقاصد الشرعية والمرأة تشعر بعذاب شديد وانه لا ي... انا اعرف كل هذا ولكني اعرف ايضا ان هذا من ظلم المجتمعات التي تسلطت على المرأة فرفعت سن العنوسة جدا ويعني اصدل سن الزواج يعني انتشرت العنوسة وعطلت الزواج ورفعت المهور وحرمت ما احل الله فأصبحت هناك خليلات وأصبح المجتمع يضرب على المرأة وحدة تقول أنا مضطرة لزواج المسيار هذا لأن المجتمع يمنعني أن أتزوج وأنا عندي رغبة في الزواج شديدة عندي رغبة في الزواج شديدة من الناحية الجسدية عندي رغبة في الزواج فماذا أفعل؟ والمجتمع يظلمني ولو فعلت هذا يقولون لا تربي أبنائها فأنا مضطرة لهذا مجتمعات ظالمة لذلك لا أنا أستطيع أن نحرم ما أحل الله إنما نقول إن هذا وإن إن عقد بناء على الأركان إنما يظل غياب المقاصد الشرعية عن الزواج يظل شيئا مستهجنا كريها وتظل الكراهة ثابتة له لكن لا يؤدي إلى أن هذا الزوج زنا مثلا في الحكم الشرعي وجزى الله إخواني الذين يدافعون عن الكيان الأسري وأنا معهم وعن أن الأمر من أجل إنشاء لبنة في المجتمع وأنا معهم وعن تربية الأولاد وأنا معهم وعن إيناس الأنفس وأنا معهم لكن أرجو أن يلاحظوا ما وقع من ظلم بالرجل والمرأة عبر بلادنا نتيجة تنحي الشرع الشريف أيها الأحبة الكرام كان ظني أن أتناول موضوعات أكثر من هذا ولكن حسبي أني أظن والله عز وجل يجبر القصور يا رب العالمين أني أظن أني يعني أشبعت فكرة المسلمون بحاجة إليها وهم يقرؤون حتى الصحف وهم يتعاملون مع غيرهم وهم ينشرون الدعوة وهم يمارسون التوحيد وهم يسجدون ويعبدون وفي ختام هذا اللقاء أود أن أذكر نفسي وإياكم بأننا في شهر الله المحرم شهر, شهر بعده, بعده بعد يوم تلاتين من المحرم ستبدأ الفترة العادية من السنة ستكون الفترة التي فيها أيام خاصة قد انقضت نحن بدأناها برجب وما أدراك ما رجب وشعبان وما أدراك ما شعبان ورمضان وأشهر الحج والمحرم بعد ذلك ستتدئ شهور لم يصح في أي منها حديث بفضل خاص في العبادة لها فأدركوا السهم الأخير من أيام الله في هذه السنة بشهر الله المحرم أدركوا هذا السهم الأخير إن لربكم في, أي... في دهركم في أيام دهركم نفحت فتعرضوا لها أدركوا وتذكروا دائما أن شهر الله المحرم هو أفضل صوم بعد صوم الفريضة صيام شهر الله المحرم وفيه يوم عاشراء يريد في البخاري ومسلم ان قريشا في مكة قبل الهجرة كانت تصومه تعظيما له والنبي كان يصومه وان في المدينة كان اليهود يصومونه وكان النبي يصومه وحتى اخر سنة لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو يقول لو كان العام القادم صمت معه التاسع يعني يوم له هذه العظمة وورد في الحديث كما ذكرت الصحيح ان شاء الله اللي هو وارد في مسند احمد اللي هو احتسب على الله عز وجل ان يكفر سنة سابقة وهذا الامر سيأتي في هذا الاسبوع القادم ان شاء الله في خلال من النهاردة للاسبوع القادم يوم السبت والحد اظن او الجمعة والسبت من هذا القبيل فيا اخواني لا يعني بالتحديد يوم السبت غالبا سيكون يوم تسعة والاحد يوم عشرة وهو جائز أن يصامع خلافا لما قال به بعض أهل الحديث يعني من كلام حول هذا الموضوع انما عند الجمهور خلينا يعني على الراجح من أقوال أهل العلم وأسأل الله عز وجل أن ألتقي بكم في الأسبوع القادم مغفورا لي ولكم بصوم هذا اليوم يا رب العالمين وبتوجه القلوب إلى الله عز وجل اللهم لا تحرمنا برحمتك لا تحرمنا يا رب العالمين اللهم أمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله